الطهارة. الدم النجس من الحيوان الطاهر الحيوان الطاهر نذكره الآن إن شاء الله نكمل الثالث الدم النجس كل دم خرج من حيوان النجس او خرج من السبيلين من الآدم كل دم النجس أو كل دم النجس من حيوان نجس أو من السبيلين من الآدم هذا القسم الثالث من الدماء نجس لا ها؟ لا يفع عن يسيره لو أصاب الإنسان منه كجب الإبرة لازمه أي جاصلة نعم نشوى المؤلف يقول نجس من حيوان طاهر من حيوان طاهر فهذا المؤلف أيضا أن الحيوانات القسمان طاهر ونجس وهو كذلك فنقول كل حيوان حلال فهو طاهر كل حيوان حلال فهو طاهر مثل ها؟ فهي مثلا والخير والدجاج والذباء والأراند وغيرها كل حيوان حلال فهو طاهر لكن طاهر متى في الحياة طاهر في الحياة طيب كل حيوان ليس له دم سائل فهو طاهر أيضا في الحياة وبعد الموت لكن سبق لنا أن الدم من هذا القسم من, من هذا الجنس طاهر فلا, فلا يرد علينا طيب الحيوان النجس كل حيوان محرم الأكل كل حيوان محرم الأكل انتبه لها فهو نجس نعم إلا على المذهب الهرة فما دونها الهرة فما دونها تعرف الهرة هي مشعل ماهي طيب إلا الهرة فما دونها الهرة فما دونها هذه حيوان حرام ولكنها جاءت السنة بطهارتها كما في حديث أبي قتادة أنه قدم إليه ماء يتوضأ به فإذا بهرة فأصغى لها حتى شربت ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم لاحظ التعليل الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم الذي قلته الذي قلت الهرة فما دونها في الخلقة هذا كلام الفقه رحمهم الله سواء كان ما دونها من الطوافين أمن غير الطوافين حتى لو كان لا يوجد بيوت أبدا وهو من الهيطة فأقل فإنه يكون طاهرا عرفت طيب لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك ظاهره أن أنها أنه فار الطاهرة لمشقة التحرز منها لمشقة التحرز منها ليش؟ لأنها من الطوافين علينا ليكثر ترددها يكثر ترددها علينا فلو كانت ناجسة لشق ذلك علينا وصار من باب تكليف ما لا يطاق وبناء على ذلك نقول إن مناط الحكم ما هم؟ التطواف التطواف هي مناط الحكم الذي يحصل به المشقة من بالتحرز منها انتبه البغل والحمار على المذهب نجس أو طاهر نجس لأنهم حرموا الأكل وعلى القول, وعلى القول الذي يدل على الحديث وهو أن العلة التطواف يكون طاهراً لما شقت التحرز منه آرتهم الآن إذن قول المؤلف من حيوان طاهر خرج به ما هو الحيوان النجس فما الحيوان النجس كل حيوان محرم الأكل إلا إلا الهرة فما دونه نعم المذهب نعم أو إلا ما شقت تحرز منها على الثاني الراجح تقع علينا انه قد يرد على, يرد على هذه القاعده كل كل حيوان محرم الاكل كانت عليها الادمي الادمي حيوان محرم الاكل واكبر من الثره ها هل هو نجس ها ليس بنجس ليس بنجس نعم الدليل الدليل حديثه أبي هريرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسواق المدينة وكان عليه وعليه جنابه قال فانخنست فذهبت فأتسلت ثم رجعت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس إن المؤمن لا ينجس وإذن فنقول يستثنى من قولنا كل حيوان حرم الأكل يستثنى منه الإنسان طيب <تصفيق> هذا دقيقة هذا إذا قلنا بأن الإنسان حيوان أما إذا لم نقل بذلك نعم. ف... فإنه لا حاجة للإستثناء لا حاجة للإستثناء لا لأن نقول كل حيوان محرم الأكل فهو نجس ما عدا الهرة فما دونها على المذهب أو ما عدا ما يمكن ما يشق التحرز منه كالهرة والفأرة والخيل والحمير صح اصل حلال اذا ما دخلت من الاصل نقول البغال والحمير صح نعم كيف نعطيه دليلا الكافر حسيا الصحيح أنه طاهر, طاهر. أي صحيح أنه طاهر كيف. نعم كيف نعم هذا ماتت سقطت في سمن فماتت هذا لفظ الحديث وهذا ميت... الميت... الميت سيأتينا إن شاء الله ذكر الميتات أن جميع الميتات نجسة إلا السمك والجراد وَمَا لَنَسَ لَهُ سَائِلَهُ وَالْآَدَمِي وَأَذَبَ بِهَنِيفَ وَأَخْتَيَهُ شَيْخَ الْسَلَامِ إن جميع النجاسات كل النجاسات يُعْفَى عن يسيرها وحان إذن يسر الأمر نعم طيب هل يمكن أحد أن يجيب عن نعم وأيضا إلا يكون ميته يقين أن الآدم ما دخل في هذا لأن الآدم هو حي لو ذكي يؤكل ما نعم. المهم أنه ليس هناك دليل يوجب أن يتنزه الإنسان من الدم وأن الدم نجس لكن من تنزه منه على سبيل الاحتياط مراعاة لقول أكثر العلماء فهو أولى لأن كون الإنسان يؤدي صلاته وهو مطمئن من صحتها خير من كون يؤديها وهو في شك من ذلك نعم. طيب ما تقول الموالف رحمه الله وتعالى إذن نرجو الحيوانة الطاهرة كم قلنا من نوع الآدمي السمك وقلنا الأحسن ما نستثنيه لأن دم السمك طاهر أصبر ها الهر وما دونها الحيوان الذي باح في الذكاه اذا ثلاثه هذه هي الحيوانات الطايره في الحياة وسات الخلاف ايضا في بعض الاشياء في كلا قال وعن اثر استجمار بمحله يعني ويعفى عن اثر استجمار بمحله والمراد بالاستجمار هنا الاستجمار الشرعي الذي تمت فيه الشروط وقد سبق ذلك في باب الاستنجا فإذا استجمر الإنسان استجمارا شرعيا بثلاثة أحجار منقية فأكثر في غير محترم أو نجس وتم الشروط فإن الأثر الباقي بعد هذا الاستجمار يُعفى عنه وهل, وهل يبقى أثر نعم لأن المحل لا يتطهر بالكلية إلا, إلا بالماء فالأحجار والمناديل وشبهها ما تطهر المحل تمام التظهير كما يطهره الماء وهذا ظاهر هذا الأثر الذي يبقى بعد الاستجمار الشرعي يقول المؤلف أنه يعفى عنه ولكن يعفى عنه في, محل في محله في محله فنقول للمستجمر صل ولا ولس عليك ولا, ولا عليك صلاتك صحيحة فإذا قال أنا لم أزل النجاسة, لم أزل النجاسة قلنا إنه يعفى عنه عن هذا في محله ما هو الدليل أنه يعفى عنه الدليل لذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الاستجمار في التنزه من البول والغائق كما مر علينا في السنجل وعلى هذا فإذا صلى الإنسان وهو مستجمر لكنه قد توضى فصلاته صحيحة ولا يقال إن فيه أثر نجاسة لأن هذا الأثر معفوا عنه ولو صلى حاملا مستجمرا استجمارا شرعيا لعف عنه أيضا لأن هذه النجاسة معفونا عنها في محلها وعلما من قول المؤلف في محله أنه لو تجاوز محله لم يعف عنه لم يعف عنه كيف يتجاوز لو أن إنسانا عرق عرق ثم سال العرق إلى وتجاوز المحل صار على سراويله أو على ثوبه أو سال على صفحتي الدبر فإنه لا وفى عنه حينئذ لماذا؟ لأنه تعدى محله لأنه تعدى محله وأولم من كلامه رحمه الله أن الاستجمار لا يطهر أنه لا يطهر وأنه نجس لكن يعفى عنه عن, يسيره عن أثره في محله ولكن الصحيح في هذه المسألة أن للسجمار إذا تمت شروطه فهو مطهر فهو مطهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام في العظم والروثة إنهما لا يطهران إنهما لا يطهران وإسناده جيد فقول إنهما لا يطهران يدل على أن للسجمار مطهر يدل على ان الاستجمار مطهر ومشرع واضح وش اللي قلت قال ما هما والحجار جعل ان ما عداهما مما يباح الاستجمار به يظهر وهذا هو الصحيح وبناء على هذا القول الراجح لو تعدى الى غير محله فعرق الإنسان على سراويله أو خرج منه مني فإنه لا يكون نجسا لأن, لأن الاستجمار مطهر لكنه عفيا عن استعمال الماء للمشقة والتيسير على الأمة طيب هذان اثنان مما يوفى عنه يسير الدم الناجس محمد طاهر والثاني آثر استجمار بمحله وظاهر كلامه أنه لا يعفى عن يسير شيء مما سواهما فالقيء مثلا لا يعفى عن يسيره والبول لا يعفى عن يسيره والروث لا يعفى عن يسيره وهكذا كل النجاسات لا يعفى عن يسيرها ولكن العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال بل على أكثر من, أقوال من ثلاثة لأن بعضهم لا يرى العفو عن اليسير مطلقا ويقول النجس نجس يسير هو كثير ولا وفع وبعضهم على الأكس يقول يعفى عن يسير سائر النجاسات وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ولا سيما ما يبتل الناس به كثيرا كبعر الفار وروثه وما أشبه ذلك مما يبتلى به الناس فإن المشقة في مراعاته والتطهر منه حاصلة والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج وكذلك أصحاب الحيونات التي يمارسونها كثيرا كأهل الحمير مثلا هؤلاء يشق عليهم أن يتحرزوا من كل شيء فالصحيح ما ذهب إلى الشيخ رسام بن رحمه الله وأبو حنيفة في أن الشيء اليسير يعفى عنه الشيء اليسير يعفى عنه لأننا إذا حكمنا بأن هذه نجسة فإما أن نقول بأنه لا يعفى عن يسيرها كما, هو كما قاله بعض العلماء كالبول والغائط وإما أن نقول بالعفو أن يسير جميع النجاسات ومن فرق فعليه الدليل قد يقول قائل إن الدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في ثيابهم وهي ملوثة بالدم من جراحاتهم فنقول إن هذا دليل على ما هو أعظم من ذلك وهو تهارة الدم إلا بدليل نعم طيب المهم أن المؤلث لم يذكر مما يعفى عن يسيره إلا شيئا وهما الدم النجس من حيوان طاهر والثاني أثر الاستجمار بمحله أقول ذكر بعض العلماء العفو عن يسير كل نجس يشق التحرز منه وهذا مذهب أبي حنيفة وشيخ السام بن تيمية ومن ذلك يسير سلس البول يسير سلس البول لمن ابتلي به نسأل الله لنا ولكم السلامة لأنه يشق التحرز منه فيعفى عن يسيره إذا كان الإنسان متحفظا تحفظا كثيرا فقد استطاعته فاليسير منه لا يضر <تصفيق> قال ولا ينجس الآدمي بالموت الآدمي لا ينجس بالموت وقالها الآدمي أي من كان من بني آدم من مؤمن وكافر وذكر وأنثى وصغير وكبير لا ينجس بالموت الدليل قول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس هذا واحد تليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته يوم عرفه قال اغسلوه بماء وسد وقال في التي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وهذا يدل على أن بدن الميت ليس بنجس لأنه لو كان نجسا لم يفد الغسل به شيئا لو أنك غسلت الكلب آلاف المرات ما صار طاهرا ولولا أن الغسل يؤثر فيه الطهارة لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم به عبثا لا فائدة منه وعلى هذا فيكون الآدم لا ينجس بالموت فإن قلت هذا ظاهر هذا ظاهر في المؤمن أنه لا ينجس لكن بالنسبة للمشرك الكافر كيف تقول لا ينجس والحديث إن المؤمن لا ينجس وقال الله عز وجل في القرآن إنما المشركون نجس فالجواب أن نقول إن المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية ودليل ذلك أن الله أباح لنا طعام الذين أوتوا الكتاب مع أن أيديهم تلامسه وأباح لنا أن نتزوج نساء أهل الكتاب والإنسان يلامس زوجته نعم ولم يأمرنا بالتطهر منها فدل ذلك على أن النجاسة المذكورة في قوله تعالى إن من مشوق النجاس ها؟ النجاسة المعنوية لن نجاسة الحسية وعليه فالآدمي لا ينجس بموته ولهب بعض العلماء إلى أن الآدمي الكافر ينجس بموته واستدل الآية بمنطوق الآية الكريمة هو حديث أبي هريرة وأن هذا الكافر لا يغسل لا يغسل نعم فإذا كان لا يغسل فالعل فيه أنه نجس العين وما كان نجس العين لا يفيد فيه التأصيل لا, لا أوقعوا الأول أصح قال قال وما لا نفس له سائلة يعني عندي متولد من طاهر وما أي والذي لا نفس له سائلة نفس قالوا بمعنى دم سائلة يعني يصيل إذا جرح أو قتل وقوله متولدون. الصواب من حيث العراب أن يقول متولدا يعني حال ولهذا في الشرح قدر المبتدع فقال وهو متولد وقال المفرو... لك الواجب أن تعرض أن... أن تنصر المهم الشراط المؤلث ثلاث شرط... شرطين أن يكون له نفس سائلة وأن, لا وأن يكون متولدا من طاهر فهذا لا ينجس بالموت لا ينجس بالموت وفي الحياة أيضا لا ينجس من باب أولى مثال ذلك الصراصر تعرفون الصراصر ها؟ الصواريخ ميخة معروفة ها هذا اللي يكون في الحمامات هذا طيب إيش زهيوي طيب آه. الجعل الخنفسة العقرب إلى, إلى... إلى... إلى أشياء كثيرة من هذا الوزغ له نفس سائلة ولا لا نعم قال الإمام أحمد إن له نفس سائلة وعلى هذا فإذا مات يكون نجسا الفأرة لها نفس سائلة إذا ماتت فهي نجسة طيب قال المؤلف متولد من طاهر فإن تولد من نجس فهو نجس وهذا مبني على أن على أن النجس أن النجس لا يطهر بالاستحالة أما على قول من قال إن النجس يطهر بالاستحالة فلا يشترط أن يكون متولدا من طاهرة صراصل الكنف نجسة ولا طاهرة نجسة لأنها متولدة من نجس الصواريذ الكنف الكنف هذه محل التخلي محل التخلي نعم بس هو ما يعرف... يمكن يظهر انكم صايرين عنه موجود بالحج صح على كل حال يق... الاشياء المتولده من نجس يكون نجسا بناء على ان على ان النجاسه لا تدخل بالاستحاله واذا قلنا بانها تطهر فان هذا المتولد من النجس طاهر هنا طيب لو أننا وجدنا خنفساء سقطت في ماء وماتت فيه ثم أخرجناها منه هل ينجس ليش ما في التفصيل أبدا هو قليل ماء للشرب يعني حاط له واحد حاط له نحو مد يتوضى به فرجد في الصباح أن فيه خنفساء ميتة نعم نقول هذه طاهرة لأنها ليس لها نفس سائدة طيب هل هناك شيء آخر لا ينجس بالموت سوى نعم لا ينجس بالموت أيضا السمك لا ينجس بالموت لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه الجراد يدخل في قوله وما لا نفس له سائلة وحينئذ لا يحتاج استثناء فالذي لا انجس بالنوت إذن الآدم الحوت نعم ما لا نفس له سائلة بالشرط على المذهب أن يتولد من طاهر هذه ثلاث ميتات لا تنجس بالنوت طيب البعير ينجس بالموت البعير ينجس يا أخواني بالموت ينجس بارك الله فيكم ينجس ينجس بالموت هو مذكى ها على كل حال البعير ينجس بالموت الهره فما دونها ينجس ينجس ينجس ينجس بالموت لان لها نفسه سائله لها دم يسير كده طيب البق ده ينجس كده البعوض البول لا ينجس لانه ليس له نفس سائله هي اسار البول البقس ان بول ثم قال مؤلف وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الادمي ورطوبه فرج المرأة وسور الهره وما تؤنها في الخلقه طاهر هذه عده مسائل أخبر المؤلف عنها بخبر واحد أولا بول ما يؤكل لحظ كالإبل والبقر والغنم والضباء والأرانب والدجاج وغيرها بولها طاحب لكن التمثيل بالدجاج قد يكون فيه نظر يعنيه ليس لها بول فيما يظهر طيب روثه أيضا طاهر فإن قلت ما هو الدليل على طهارته فالجواب الدليل البراءة الأصلية يعني عدم الدليل لأن من ابدع أنه نجس فلا تب الدليل وإلا في الأصل الطهارة ثم نقول هنا هناك دليل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم امر العرنيين أن يلحقوا بأبوال الإبل فيشربوا أن يلحقوا, أن يلحقوا بالإبل إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمرهم بغصب الأواني منها ولو كانت نجسة ما أذن لهم بالشرب ولا أمرهم لغسل إناء منها دليل ثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في بالصلاة في مرابض الغنم أذن بالصلاة في مرابض الغنم ومرابض الغنم لا تخلو من البول والروث وعليه فيكون في ذلك دليل على على طهارتها فإن قلت ما الجواب عما ورد في حديث عباس رضي الله عنهما في قصة صاحبي القبر أو صاحبي القبرين قال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول من البول والبول هام سواء جعلنا للجنس أو للإستغراق هذا واحد فإنه يدل ماذا عليه على نجاسة البوك ثانيا ما جوابك عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل فإن هذا يدل على نجاستها أيضا وإلا لما نهي عنه فالجواب عن الأول أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يستبرؤ من البول أي بول نفسه فألل عهد الذهن والدليل على ذلك أن في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري أما أحدهما فكان لا يستبرؤ من بوله من بوله وهذا صريح فيحمل الأول عليه وتكون أل للعهد الذهني لأن العادة أن الإنسان يتنزه من بوله عند كل ما بعد وأما الجواب عن الحديث الثاني النهي عن الصلاة في مبارك الإبل أو أعطان الابل فيقابل بالإذن بالصلاة في مبارك الغنم فيقال ان العلة ليست هي النجاسة ولو كانت العلة النجاسة لم يكن فرق بين الابل والغنم لكن العلة شيء آخر ما هي العلة قيل إن, العلة تعب إن الحكم هذا تعبدي أي غير معقول العلة وقيل لنا العلة أنه يخشى ان صلى في مباركها أن تأوي إلى هذه المبارك وهو يصلي فتشوش عليه صلاته لأنها كبيرة الجسم بخلاف الغنم الغنم إذا جاءت ووجدت واحد صلي يمكن تروح عنه تتركه لكن الإبل ما تتركه فيخشى أن تأتي وهو يصلي فتشوش عليه الصلاة وقيل ان الإبل خلقت من الشياطين كما جاء بالحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام خلقت من الشياطين ليس معناها أن أصل الشياطين يعني أصل مادتها لكن المعنى أنها خلقت من الشيطنة الشيطنة فهي كقوله تعالى خلق الإنسان من عجل ليس معناها مادة الخلق من عجل لكن طبيعة هي هذه وأنه ورد في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف أن على كل شعفة فعير شيطانا فيكون مأوى الإبل ومعاطنها مأوى للشياطين فهو يشبه النهي, يشبه النهي عن الصلاة في الحمام لأن الحمامات قيود الشياطين شعفة السلام بعيد لها سنام تعرفه طيب على كل حال نحن نقول إنه ليس العلا في ذلك النجاسة بدليل الإذن بالصلاة في مبارك الغنم طيب هذا بول ملعق الأحمد وروثه ومنيه منيه أيضا طاهر حله مني وش الدليل؟ ها يعني الدليل الحسي ما في دليل ما في, ما في دليل من القران ما هو نعم والله خلق كل دابه من ماء و و وجعلنا من الماء كل شيء حي حيا ولا حيا, حي حي حي حي حي حيا حي حي حي بالجر ولا بالنصر بالجر يا أخواني بالجر جعلنا من كل شيء حيا قائل أباحه لهم للضرورة أب... نعم أباحه لهم للضرورة والضرورة تبيح المحظورات أنت لا يسلس به هات الجواب على هذا الجواب على هذا الشيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما طاهرين هالمني من باب أولا ثانيا ولأن المنية أصل حيوان طاهر فكان طاهرا واضح طي ها ايش مثل بول بالضبط حكم حكم البول ابدا ما فيها فيها ترين الاذن باذن بالاذن الغنم طيب احنا ذكرنا ان الشافعي رحمه الله يرى ان الابوال كلها نجسه الصحيح من مذهبه مو هذا واستدل بعموم قوله اما احد فكان لا يستبرئ من البول ورددنا عليهم هذا الدليل بأنه قد ثبت في صحي البخاري لا يستبرئوا من بوله وحينئذ لا دلاثة في دل... دل... الحديث طيب ناخذ درس جديد قال المالف رحمه الله ومني الآدمي هذا أحد المسائل المتعددة بول ما يكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤل الحرة هو مادونا في الخلقة هذه ست مسائل كلها أخبر عنها بخبر واحد وهو قوله طاهر مني الآدم طاهر والمني هو الذي يخرج من الإنسان بالشهوة وهو ماء غليظ وصفه الله بقوله من ماء مهين مهين يعني غليظ ما, ما, ما يسيل من غلظه بخلاف الماء الذي يسيل فهو ماء ليس بمهين بل هذا الماء منه خلق آدم كما قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من ثلاث من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فمن هذا الماء خلق الأنبياء والأولياء فلق الصديقون والشهداء والصالحين فهو طاهر ولنا في تقرير طهارته ثلاثة طرق الطريق الأول ان الأصل في الأشياء الطهارة هذا واحد الطريق الأول أن الأصل في الأشياء الطهارة فمن ادعى أن شيئا ما نجس فعليه الدليل ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت أم المؤمن عائشة تغسل الرطب من منيه وتفرق اليابس تفرق بثفرها بدون غسل ويصلي فيه ولو كان نجسا ما اكتفي فيه بالفرق لأن النجاس ما يكتفي فيها بالفرق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تم الحيض يصيب الثوب قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه في الماء أو قال تغسله ثم تصلي فيه بد من, من الغسل بعد الحد ولو كان نجسا لكان لابد من غسله بكل حال أما الطريق الثالث فهو أن هذا الماء أصل عباد الله المخلصين من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وتعبى حكمة الله عز وجل أن يكون أصل هؤلاء البررة أصلهم نجسا أن يكون أصلهم نجسا ولهذا مر رجل, رجل بعالمين يتناظران فقال ما شأنكما قال كنت أحاول أن أجعل أصله طاهر طاهرا وهو يحاول أن يجعل أصله نجسا نعم؟ لأن واحد منهم يرى نجاس المني واحد يرى طهارتها وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه بداع الفوائد مناظرة بين رجلين أحدهما يرى طهارة المني والثاني يرى نجاسته وهي مناظرة مفيدة طالب العلم لو رجعتم إليها في كتابه بداع الفوائد غير الفوائد لو كتاب اسمه الفوائد وكتاب اسمه بداع الفوائد طيب فإذا قال قائل لماذا لا تقولون إنه نجس كفضلات بني آدم كفضلات بني آدم فإن فضلات بني آدم كالبول والغائط نجسة فلماذا لا تجعلون هذا مثله فالجواب أنه ليس جميع فضلات بني آدم نجسة فريقه مخاطه عرقه كله،, كله طاهر ثم هناك فرق بين البول والغائط وبين المني البول والغائط هو فضلة الطعام الشراب وله رائحة كريهة مستخبثة في مشام الناس وفي مناظر الناس فكان نجسا أما المني فبالعكس المني في الواقع خلاصة خلاصة الطعام لأنه عبارة عن تحول المني لقوة ما حصل من الشهوة في البدن والحرارة حتى وصل إلى هذا الماء الذي يشتمل على حيوانات كثيرة جدا مهيئة لأن تكون أصل لبني آدم فكيف تكون هذه الخلاصة مثل السفل الذي هو الفاسد من الطعام والشراب الطعام والشراب يتحول أولا إلى دم هذا الدم يسقل له بيثالي الجسم والذي يمر على الجسم كله كما يعرفه من يعرف دورات الدماء ثم عند. حدوث الشهوة يتحول إلى هذا الماء الذي يخلق منه الآدم فالفرق بين الفضلتين من حيث الحقيقة واضح جدا وإذا كان فرق واضحا هل يمكن أن نلحق إحداهما بالأخرى في الحكم ولا لا, لا يمكن هذه فضلة طيبة طاهرة خلاصة وهذه فضلة خبيثة منتنة مكروهة سفل فالشيء اللي ما في نعف هو اللي ينزل فلا يمكن أن يقاس فإذا يكون دل عليه الأثر والنظر على طهارته وطرق الطهارة الآن ثلاثة بيناها طيب قوله مني, مني الآدم مفهومه أن مني غير الآدم نجس ولكن هذا المفهوم لا عموم له وهذه قاعدة عند العلماء يقولون المفهوم لا عموم له مفهوم المخالفة لأنه يصدق بالمخالفة في صورة واحدة من الصور وإن كانت الباقي موافقة أفهمتم القاعدة الآن؟ طيب إذا وجدنا كلاما له منطوق ومفهوم فالمفهوم لا عموم له وش معنى لا عموم له أي أنه لا يخالف المنطوق في جميع الصور يكفي في اعتباره أن يخالف المنطوق في صورة من الصور طيب هذا اللي عندنا وبنجي مثال أيضا من الحديث لكن نحل الكلام المؤلف مني الآدم طاهر مفهومه مني غيره ليس بطاهر وقد سبق لنا قريبا أن مني ما يؤكل لحمه طاهر وهو غيره غير آدم كذا إذن مني ما لا يؤكل لحمه مني ما لا يؤكل لحمه نجس من من مفهوم قوله مني الآدمي فصار المفهوم الآن يتضمن شيئين أحدهما يوافق المنطوق والثاني يخالفهم صح الله طيب فصح أن نقيد بالآدمي لأن لدينا صورة من الصور تخالف هذا الحكم وهو مني ما لا يؤكل لحمه فهو نجس كل ما لا يؤكل لحمه منيّه نجس حتى وان كان طاهرا في الحياة مثل الهره منيّه نجس كده منيّه نجس طيب اديك طاهر طاهر ايه طاهر إيه إذن طاهر طاهر, طاهر, طاهر ولا لا والهرة نجس الفأرة نجس لأنه لا يؤكل لحمه هذا الحكم أخذناه من كلام المؤلف من المفهوم أخذناه من المفهوم واضح طيب إذا قال قائل ما هو الدليل على أن مني ما لا يؤكل لحمه نجس وش الدليل يقولون يقولون أننا نقيس على البول البول والروث من نجس فيكون هذا نجس لأن الكل فضله يورد عليهم الآدم وقال الآدم بوله وروثه نجس لماذا جعلتمه جعلتم من يه طاهرا يجاب, يجاب عنه بانه قام الدليل على طهارته بخلاف غيره وقال بعض العرق والذيق وشبهه نعم لكن الحمد لله ان هذه المسائل ما تعم بهالبلوى هذه مسائل الظاهر انها يندر ان توجد نعم مثل قال انسان مثلا هرن نزل علىهره خرج منه شيء وأبعد من ذلك فعر النزع على فأرة ماذا توجد فالحمد لله أن مسألتها قليلة نعم والقول بأنها طاهرة أو المناظرات فيها نظر وسيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الباب أن من أهل العلم من قال إنه يعفى عن يسير النجاسات في كل شيء إلا الكلب نعم سبق طيب الحمد الله إذا كان هذا إذا كان هذا فإن هذه المادة اللي من يجمع لا يمكن لحمه الغالب أنها تكون قليلة جدا يعفى عنها طاهر ها؟ نمنع القياس نمنع القياس نقول هذا قياس قولكم إنه فضاء خرج من بني آدم فكان نجز كالبول هالجواب ليس كل فضلات تكون نجزة بدليل العرق والدمع والريق والنخامة وما أشبهها كذا طيب ممكن كالبول أيضا ممنوع بوجه المانع إذن الحمد لله أن تقرر أن القول الراجح أنه طاحت وقول بعضهم إنه كالمذي يقال هناك فرق بينه وبال paral vide فرق بينه وبالowy والمذي الصحيح إنه ليس كالمني المذي القصلي ليس كالبو المذي الصحيح إنه ليس كالبو وأنه أو وأن له حكما بين المني والبو فهو ليس طاهر وليست نجاسته مغلظة فليكتفى فيه بالنضح وإن كان بعض الأولى ما قال إنه طاهر وجعل العلة أنه يخرج بسبب الشهوة فكان كالمني لكن يقال فرد بينما فرد فهو طهارته مخففة وأيضا يوجب شيئا من الغسل لكنه غسل محصور ما هو غسل الذكر والأنتين فقط لا غسل بقية البدن طيب نعم صحيح هذا ما صحيح أول ما كلها يحصل منهم هذه أبدا كثير من الناس ما يحصل منهم هذه طيب يقول رطوبة فرج المرأة هذا مفتدرس اليوم رطوبة فرج المرأة طاهر <تصفيق> وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم منهم من قال إن رطوبة فرج المرأة نجسة وأنها إذا أصابت الثوب نجست ومنهم من يقول إنها طاهرة فالذين قالوا إنها نجسة قالوا إنها إن هذا شيء خارج من سبيل فكان نجساً كالبو وقعدوا هذه القاعدة أن جميع ما خرج من سبيل فالأصل في فيه النجاسة إلا ما قام الدليل على طهارته وفي هذا القول من الحرج والمشقة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل ثم من ابتلي به من النساء لأن رطوبة فرج المرأة ليس عاما لكل امرأة بعض النساء ما يكون عندها رطوبة بالغة تخرج وتسيل. وبعض النساء يكون عندها ذلك في أيام الحمل ولا سيما في الشهور الأخيرة منه وبعض النساء ما يكون فيها شيء أبدا من هذا فهن يختلف لكن من ابتليت به تجد مشقة عظيمة إذا قلنا بأنه نجس ولهذا اختلف فيها العلماء فمنهم من قال إنها طاهرة إن رطوبة فرج المرأة طاهرة واستدل لذلك بأن الرجل يجانع المرأة ولا شك أن هذه الرطوبة سوف تعلق به ومع ذلك لا يجب عليه أن يغسل ذكره وهذا شيء كالمجمع عليه بين الناس من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وإذا كان هكذا فهو دليل على أنها طاهرة لا يقال نقول إنها نجسة ويعفى عنها لأن إذا قلنا إنها نجسة احتجنا إلى القول بأنه يعفى عنها احتجنا إليه احتجنا له احتجنا للقول بأنه يعفى عنها إلى دليل نعم فإن الدليل المشقة فربما يكون الدليل المشقة وتكون هي نجسة ولكن للمشقة من التحرز منها يعفى عن يسيرها كالدم وشبهه مما يشق التحرز منه لكن المذهب كما ترون أنها طاهرة ودليلهم ما أشرت إليه وبناء على ذلك تختلف الرطوبة رطوبة فرج المرأة بينما يخرج من مسلك الذكر وبينما يخرج من مجرى البول لأن الفرج بإذن الله له مجرى يعني مجرى مسلك الذكر هذا يتصل بالرحم ولا علاقة له بالمثانة ولا بمجال البول ولا شيء أبدا وهو يخرج من أسفل من أسفل الفرج ومجرى آخر مجرى البول من, من أعلى الفرج هذا هو الذي يتصل بالمثانة فإذا كانت هذه الرطوبة ناتجة عن استرخائم في المثانة وهذه الرطوبة من مجرى البول فهي نجسة وحكمها حكم سلسل حكم سلسل البول. وإذا كانت هذه الرطوبة تخرج من مسلك الذكر فإنها طاهرة فإنها طاهرة لأنها ليست من فضلات الطعام الشراب وإنما تخرج من هذه المسارك الذي جعل الله تعالى فيها هذا السائل لحكمة يريدها فيكون ذلك طاهرا يبقى النظر هل ينقض لوضو أم لا ويقال أما ما خرج من مسارك البول فهو ينقذ الوضو لأن الظاهر أنه من المثانة وأما ما خرج من مسارك الذكر فإنه ينقذ الوضو عند جمهور العلماء بل لم أجد أحدا قال بأنه لا ينقذ الوضو إلا ابن حزم إن حزم يقول لا ينقذ الوضو ثم يقول هذا ليس ببول ولا مذي ويستدل عليه بالنفي يقول مدام هذا ليس ببول ولا مذي فالذي يقول إنه ينقذ الوضوء فعليه الدليل بل هذا كالذي يخرج من بقية البدن من الفضلات الأخرى لكنه ما استدل على عادته بأقوال أحد ممن سبق وإنما قاله من عنده والعجيب أنه يقوله قياسا وهو ينكر القياس نعم لكن على كل حال نقضي الوضوء أهوا من القول بنجاسة لأن القول بنجاسة الصعب ونقضي الوضوء نقول إن كان مستمرا فحكم حكم سلس البول بمعنى أن المرأة تتطهر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها وتتحفظ ما استطاعت وتصلي ولا يضرها الخارج وإذا كان ينقطع وله وقت معين ينقطع فيه قبل أن يخرج وقت الصلاة فإنها تنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه لأن هذا حكم ثلث البول إذا كان سلس البول له وقت ينقطع فيه قبل أن يخرج وقت الصلاة فإنه يجب أن يؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت وإذا كان لا ليس له وقت ينقطع فيه فو متى دخل الوقت بسرط أن يتحفظ ما استطاع ما في السؤال إلا بعد ما جاوث الأسئلة طيب إذن رطوبة فرج المرأة فيها خلاف بين أهل العلم فالذين قالوا إنها نجسة قالوا ان ذلك إنها خارجة من, من السبيل فتكون نجسة كسائر ما يخرج من السبيل والذين قالوا إنها طاهرة قالوا ليس كل شيء يخرج من السبيلين نجسا بدليل المني يخرج من السبيلين وليس بنجس وهذه الرطوبة إن خرجت من مسلك البول فنحن نوافقكم على أنها نجسه لأن الظاهر أنها خرجت من من المثانة وإن خرجت من أسفل من مسلك الذكر فإنها تكون ظاهرة لأنها ليست بولا والأصل عدم النجاسة حتى يقوم دليل على النجاسة بل إن عندنا دليلا إيجابيا في هذه المسألة وهو ان الإنسان إذا جامع أهله لا يلزمه غسل الذكر ولو كان نجسا للزمه غسل الذكر ولو كان نجسا لكانت الثيابة تلوتت بهذا وجب, وجب غسلها بل لكان المني الذي يخرج من الإنسان يختلط بهذا الشيء النجس فيتنجس نعم ثانيا قال وسؤر الهرة وما دونها الهرة القطة معروفة سؤرها بقية شرابها وطعامها السؤر بمعنى الباقي ومنهم قولهم وحكم سائرها كهذا, كهذا السائر بمعنى الباقي والسؤر بمعنى البقية بقية طعام وشرابها طاهر الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم فحكم وعلد حكم بانها ليست بنجسه والنجس والطهارة والطاهر او النجاسه والطهارة نقول نقضان او ضدان ها هما إما ضدان او نقضان طيب قول هل هناك شيء لا طاهر ولا نجس ها؟ لا إذا كان ما في الشيء لا طهر ولا نجس فهما نقضاء لأن الضدان اللذان لا يجتمعان لكن بينهما ثالث بينهما ثالث بمعنى أنه يمكن أن يرتفع كالسواد والبياض نعم السواد والبياض هذان ضدان لأن هناك شيء لا أسود ولا أبيض طيب لكن حركة وسكون نقضان لأنه ما في الشيء لا حركة ولا سكون وجود عدم نقضان هذا الظاهر من هذا الباب طهارة ونجاسة نقضان فقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس يقتضي أنها طاهرة لأن ما فيه نجاسة إلا الطهارة فماذا بعد الحقي إلا الضلال طيب إذن قول الرسول إنها الإسهل بناجس هذا الحكم العلة إنها من الطوافين عليكم الطواف من يكثر الترداد ومنه الطواف بالبيت لأن الإنسان يكثر الدوران عليه فما الطوافين أي المترددين عليكم المؤلف رحمه الله يقول سؤر الهرة طاهر ونقول نعم سؤر الهرة طاهر بمقترى الحديث طيب وما دونها في الخلقة طيب القياس قياس عليها القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جانلة ما هي العلة في كون هذه طاهرة الهرة الطواف التطواف علينا إذا كانت العلة التطواف علينا فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قال انها صغيرة الجسم لو قال إنها صغيرة الجسم لقلنا سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهرة انتبه أقول إذن كون العلة صغر, صغر الجسم صحيح ولا غير صحيح غير صحيح العلة التطواف وكون التطواف علة معلوم مناسبة وش المناسبة مشقة التحرص مشقة التحرص إذن فلا ينبغي أن نعلق الحكم بما دون الهرة ثم لو أردنا أن نقيس قياسا تاما لقلنا سؤر الهرة وما كان بقدرها لأن ظاهرك المؤلف أن ما كان بقدرها من السباع التي لا تؤكل فهو نجس لأنه قال الهرة وما دونها فنقول على تقدير أن تكون العلة صغر الحجم, صغر الحجم فيجب ان تقول صور الهره وما سواها في الجسم في البدن طاهر لا ان تقول وما دونه لان لا, لا بد أن يكون الفرع مساويا للاصل فالذي يترجح عندي ان العله التي يجب أن تتبع ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم وهي انها من الطوافين علينا وعليه فكل ما كان كثير الطواف على الناس مما يشق التحرز منه فحكمه كالهرة حكمه كالهرة إلا أنه يستثنى من ذلك ما استثنىه الشرع وهو الكلب فإن الكلب لا, لا أحد يشك بأنه كثير الطواف على الناس ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في الشرع بأحدكم فليغمس إذا ولغ الكلب في شراب أحدكم في إناء أحدهم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليصله سبعا إحداهن بالتراب فيكون هذا مستثنى طيب واحد ساء الأول وقلت له انتظر نعم يتوى جماعة, جماعة لأن هذا عذر الأهلي والبغل منه نجس اولا سبق لنا ما يحصل في فرج المراه من الرطوبه ان المشقه تجلب التيسير طيب افاد نبدا ندرس الان نعم نعم هذا قبل وجوب الغسل هذا من جسد كان بالأول إذا جامعنا سأول من ينزل فكالمذي يعني ما فيه إلا غسل الذكر فقط غسل الذكر يعني؟ كغسل عن المذي مهارش عن النجاسة وكن حتى بعد قناة الغسل لا ما يتبه الغسل نسل السخرة اللي أخرجهنه نسخة حكم كله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جالس بين شعبها الأرقاء ثم جاهدها فقد وجب الغسل فقط, فقط. والغسل غير الغسل لأن الغسل لا من, من دلك أو شبهه مما يزيل الأثر وهذا ليس بواجب في الغسل نعم ما هو على كل حال يا أخي ما هو كل ناس كذلك كثير من الناس ما عنده مذي عند الجماعة ايه تقارب تقارب انه ياخذ مع الغالب ولكن احتاج يتبع الناس اخذت استفتى لكن والذي يخرج يتعين خرج لان المعروف ان المذي إنما يخرج عندما تفتر الشهوه وأما في اوث ورانها فلس في مذي هذا الغالب هذا اللي انا اعرف اللي انا اعرف هذا ما المذي هذا نجس طيب يقول المؤلف وسباع البهائم والطير والحمير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة قول السباع الظاهر أنه بالرهب نعم يعني السباع مبتدى ونجسة خبر وليس المراد سؤر سباع البهائم لأنه لو كان معطوفا على قوله الهرة يقال وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه ناجس بالتذكير وعلى هذا فأكون سباع مبتدع سباع البهائم سباع البهائم هي البهائم التي التي تأكل وتفترس مثل الذئب والضبع والنمر والفهد وابن آوى وابن عرس وما أشبه ذلك إذا كانت اكبر من الهرة إذا كانت أكبر من الهرة وقوله الطير يعني هو الطير ومثلنا قبل قليل بالنسر وأظن الرحم أيضا كبيرة لا أستقدون الهر أقل من الهرة المهم سباعة الطير التي هي أكبر من إيش من تحل من الطيور قال والحماء والحمار الأهلي الأهلي اكبر من إيش أكبر من الهرة وقول الحمار الأهلي احترازا من الحمار الوحشي لأن الحمار الوحشي حلال الأكل فهو طاهر لكن الحمار الأهلي محرم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر أبا طلحة فنادى يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس أي نجس وقوله والبغل منه البغل منه أي من الحمار الأهلي والبغل هو حيوان أو دابة تتولد من الحمار إذا نزع على الفرس الحمار إذا نزع على الفرس تولد منه البغل ولهذا قال البغل منه أي من الحمار الأهلي فإن كان من حمار وحشي كما لو نزع حمار وحشي على فرس فإن هذا البغل منه طاهر طاهر لأن الحمار الوحشي طاهر والفرس طاهر فما تولد من الطاهر فهو طاهر طيب المتولد من الحمار الأهلي وهو البغل متولد من الفرس لماذا كان نجسا تغليبا لجانب الحضر لأن هذا البغل خلق من الفرس والحمار الأهلي على وجه لا يتميز به أحدهما عن الآخر فلا يمكن الآن فلا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال ولا تميز بينهما فيكون البالو نجسا هو لا شك فيه لكن نجس يكون نجسا لأنه متولد من نجس وطاهر فغلب جانب الحضر واضح طيب إذا كانت هذه الأشياء نجسة فإن آثارها نجسة فإن آثارها نجسة آثارها يعني بقية شرابها وطعامها يكون نجسا فلو أن حمارا شرب من إناء وبقي بعد شربه شيء من الماء فإن هذا الماء نجسا هذا كلام معلف والنقدر عليه وذهب بعض العلماء وهو كثير من أهل العلم الحموك الله إلى أن آثار هذه البهائم طاهر آثارها طاهر أي أنها لو شربت من الإناء فإن الماء لا ينجز قال لأن لأن هذا يشق التحرز منه غالباً فإن الناس في البادية تكون عوانيهم ظاهرة مكشوفة تكون مكشوفة فتأتي هذه الأشياء السباة فترد عليها وتشرب فلو ألزمنا الناس بوجوب إراقة الماء وبوجوب غسل الإناء بعدها لكان في ذلك مشقة على هذا فتكون طاهرة والأحاديث في ذلك فيها شيء من التعارض فبعضها يدل على النجاسة وبعضها يدل على الطهارة فمما ورد مما يدل على الطهارة حديث القلتين حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السبع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه السباع طاهرة بل جعل الحكم منوطا بالماء وأنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث فدل ذلك على أن ورود هذه السباع على الماء يجعله خبيثا يجعله خبيثا لو إيش؟ لولا أن الماء بلغ قلتين وفي أحاديث أخر وإن كان فيها ضعف لكنها لها عدة طرق تدل على أن ما بقي من, من آثار على أن آثار البهائم هذه طاهرة حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي وهذا يدل على أنه طاهر ولا, ولا, ولا بعس به ويمكن أن يجمع بين الحديثين فيقال إن تغير إن كان كثيرا لا يتغير بالشرب فإنه لا بعس به يكون طهورا وإن تغير كما لو رأينا الماء تغير لسبب شربها منه فإنه يكون نجسا وبهذا نجمع بين الأحاديث ونقول سؤر هذه البهائم إن كان كثيرا لم ينجس وإن كان يسيرا وتغير بالنجاسة فإنه ينجس وحين عيذ نكون وفقنا بين الأدلة واعتمدنا على علة معقولة إلا أن الحمار الأهل والبغل فيه قول قوي أو فيهما قول قوي بالطهارة يعني أنهما طاهران وهذا اختيار موفق رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد ومن العلماء المجتهدين في مذهب الإمام أحمد يقول الصحيح طهارة البغل والحمار لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بلو والأمة يركبونهما ولا يخلو من عرق ومن مطر ينزل وقد تكون رضبة أو البدن رضبا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يتحرزوا من ذلك وهذا القول هو الصحيح أن الحمار الأهلي والبغل طاهران فسؤرهما يكون طاهرا وعرقهما طاهر وريقهما طاهر وما يخرج من أنفيهما طاهر أيضا دا دا وهذا يؤيده ما أشرنا إليه من قبل في حديثة بقتادة في الحرة إنها من الطوافين عليكم فإن الحمار بلا شك من الطوافين علينا ولا سيما أهل الحمر الذين اعتادوهن فإن التحرز منهن شاق جدا طيب فإن قال قال الكلاب أيضا لمن يجوز له اقتناؤها كصاحب الزر والماشية والصيد يكثر دورانها وتطوافها آه آه نقول فيه نص هذا فيه نص أخرجها إذا ولغ الكلب في إنا أحدكم فليغمس وفي لفظ المسلم فليرقه إذا, إذا ولغ الكلب في إنا أحدكم فليرقه ثم ليصله سبع مرات لفظ مسلم وهذا يدل على, أن على نجاسة سؤر الكلاب حتى وإن كانت من الطوافية طيب انتهى الكلام على إزالة النجاسة وإن شاء الله تعالى سنكتب في هذا مذكرة لأنه مهم لأنه مهم بين عليها الصلاة ونجاستها بطهرتها لجل نشوف ما الذي يعفى من هذه النجاسات والذي لا يعفى وما هو النجس من غير النجس والدرس القادم سيكون إن شاء الله تعالى مذاكرة فيه فلاحظوا الآن إذا أمكن أنكم أنتم بأنفسكم تحصرون الأشياء التي يعفى عنها والتي لا يعفى عنها نعم يكون هذا جيد جيدا طيب أما الآن فنبدأ بالحيض وما أدراك ما الحيض الحيض دم يصيب النساء ويعضل الرجال ولذلك من أصعب أبواب الفقه باب الحيض عند فقهة حتى إن بعض الطلبة قال لأستاذه ذات يوم يا شيخ إننا لسنا نحيض فدعنا من باب الحيض نعم لأنه مشكل على قواعد المذهب يعني في بعض الكتب والأسيام الشافعية هم طويلين جدا فرعين يعني هذا الباب 150 صفحة عبارة كتاب كامل والحقيقة من الناحية الشرعية فيما يبدو لنا من السنة أنه باب سهل يسير لأن هذه الإشكالات وهذه القواعد وهذه التفريعات التي ذكر الفقه رحمهم الله ما درسها الصحابة ما درسها نساء الصحابة المرأة إذا جعل الحيض وقفت عن الصلاة وغيرها وإذا طهرت منه صلت وإذا تنكر عليها جعلته غير حيض فقواعده في الحقيقة في السنة يسيرة جدا ولهذا الأحاديث الوالدة فيه مئة كثيرة مئة كثيرة لكن بما أننا نقرأ كتب الفقه وكلام الفقهاء يجب أن نعرفها أن نعرف ما قاله العلماء في هذا الباب ثم نعرف ذلك على الكتاب والسنة فما وفق الكتاب والسنة أخذنا به وما خالفهم تركناه وقلنا غفر الله تعالى لمن قال أولا ما هو الحيض الحيض في اللغة في السيلان الحيض في اللغة السيلان يقال حار الوادي إذا سال وأما في الشرع فإنه دم يصيب المرأة إذا بلغت في أيام معلومة دم يسيل دم يسيل يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت خلقه الله عز وجل لحكمة غذاء الولد ولهذا كانت الحامل غالبا لا تحيط لأن هذا الدم بإذن الله ينصرف إلى الجنين عن طريق السرة يتغذى به إذ أن الجنين لا يمكن أن يتغذى بالأكل والشرب في بطن أمه لو تغذى بالأكل والشرب لحتاج هذا الأكل والشرب إلى خروج وكيف يخرج لكن جعل الله عز وجل بعلمه وحكمته هذا الدم يدخل عن طريق السرة ويتفرق في العروب ويكذل عن الأكل والسرب لهذا الكائن الحي والحيض دم طبيعة ليس دما طارئا أو عارضا بخلاف الاستحاضة فإنها دم طارئ عارض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها إن ذلك دم عرق فهو دم طبيعة من طبيعة البشر نعم وقد, أرشى وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله حين دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تبكي في حجة الوداء وكانت قد أحرمت بالعمرة فأتاها الحيض قبل أن تصل إلى مكة في مكان يقال له سرف فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها ما يبكيك لعلك نفستي يعني حطي قالت نعم قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم كتبه كتاب الشرعية ولا قدرية قدرية كتبه الله تعالى قدرا على بنات آدم يعني وإذا عرف الإنسان أن هذا شيء مكتوب على غيره فإنه يتسلى به ويهون عليه وهذا الحيض قلنا إنه يعتاد أنثى عند البلوغ لأنه يحصل به البلوغ يحصل به البلوغ ولكن هل له حد في السن ابتداء وانتهاء وفي الأيام ابتداء وانتهاء المعروف عند الفقهى نعم والصحيح لا الصحيح لا ليس له حد لكن على كلمة الفقهة له حد قال المؤلف في حده ابتداء في السنوات لا حيض قبل تسع سنين لا حيض شرعا ولا حسا شرعا شرعا لا حيض قبل تسع سنين فإن حاضت قبل التسع قبل تمام التسع فليس بحيض حتى وإن حاضت حيضا موقتا بالعادة المعروفة وبصفة الدم المعروف فإنه ليس بحيض دم عرق لا يتفت له أحكام الحيض إذن لا حيض شرعا أو حسا شرعا قبل تسع سنين دخولها أو بتل... انتهائها لا انتهائها قبل انتهائها فإذا حاضت أم تسع فليس بحيض وبعد التسع حيض كذا نشوف كلام المؤلف الآن لا حيض قبل تسع سنين إن نظرنا إلى ظاهر كلام المؤلف قبل ابتداء التسع وإن نظرنا إلى المعنى العام قلنا بعد انتهاء التسع وهو كذلك ولا بعد خمسين ولا بعد خمسين خمسين إيش خمسين سنة فلو أن امرأة استمر بها الحيل استمر بها الحيل على وطيرة واحدة وطبيعة واحدة ومدة واحدة بعد تمام الخمسين فليس بحيل مثال ذلك امرأة تتم الخمسين سنة في شهر ربيع الأول فجاء الحيض على عادته في شهر ربيع الأول في شهر ربيع الثاني جاء الحيض كما هو على عادته نعم على كلام المؤلف ليس بحيض على كلام المؤلف ليس بحيض ليش لأنه بعد الخمسين ولا حيض بعد الخمسين ولا فرق عندهم بين المرأة العربية والأعجمية ولا بين المرأة الصحيحة والمرأة المريضة ولا بين المرأة التي تأخر ابتداء حيضها والتي تقدم بعد الخمسين لا حيض طيب ما هو الدليل؟ لأن هذا حكم شرعي لا بد له من دليل قالوا الدليل لأن ذلك غير معروف عادة غير معروف عادة يعني أن العادة الغالبة ألا تحيظ المرأة قبل تمام سنين والعادة الغالبة ألا تحيظ بعد خمسين سنة فيقال هذا ليس بدليل هذا ليس بدليل أولا لأنه لا دليل على ذلك لا دليل على أن العادة هي الدليل في مثل هذه الأمور التي لها علامات ظاهرة ثانيا أن الدليل على خلافه لأن الله عز وجل علق الأحكام على الحيض وبيّن طبيعة الحيض فقال عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى قل هو أذى فمتى وجد الدم الذي هو الأذى نعم فهو حيض لو لم يكن لها إلا شهر واحد هذا لا يمكن الظاهر نهر حتى رحمها يمكن صغير جدا طيب المهم متى وجد الحيض الذي هو الأذى حكم به وصحيح أنها قد لا تحيض إلا بعد تمام سنين غالبا لكن النساء يختلف النساء يختلفن أما بعد الخمسين فنقول أيضا الدليل على خلاف ما قلتم لأن الله تعالى قال وَاللَّا إِيَّ من مِنَ من نسائكم نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثلاثة يا والمرأة التي حاضت في, ش... في آخر شهر من الخمسين وأول شهر من الحاديه والخمسين هل هي آيسة؟ ها؟ قولها لا قولها آيسة هذا حيضه حيض مضطرد بعدده وعدد الطهر بين الحيضات ولا في اختلاف أبدا من يقولن هذه آيسة؟ والله عز وجل علق نهاية الحيض بماذا باليأس باليأس وتمام الخمسين لا حصل به اليأس إذا كانت عادة المرأة مستمرة فتبين الآن أن تحديد أوله بثسع سنين نعم ليس عليه دليل وتحديد أول آخره بخمسين ليس عليه دليل إذن على أي شيء نعتمد نعتمد على الأوصاف الأوصاف الحيض وصف بأنه أذى فمتى وجد الدم الذي هو الأذى فهو فهو حيض فهو حيض وعلق انتهاء الحيض بماذا في منه فمتى وجد اليأس حصل انتهاء الحيض وإلا فما يأتي المرأة فهو حيض قال المؤلف ولا مع حمل يعني ولا حيض مع حمل فهذه ثلاثة أشياء اثنان زمنيان وواحد حال وشو الحال الحمل يعني ولا حيض حال كون الأنثى حاملا وش الدليل الدليل من القرآن والواقع قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه وقال تعالى واللائي لم يحضن يعني كم ثلاثة أشهر وقال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم فدل هذا على أن الحامل لا تحض إذ لو حاضت لكان عدتها بثلاث حيض بثلاث حيض هذه عدة المطلقة فهذا دليل من القرآن على أن الحامل لا تحيض إذ لو حاضت لكانت لك عدتها كم ثلاثة قروب لو حاضت لكان عدتها ثلاثة قروب هذا دليل دليل آخر واقعي حصي وهو أن الحامل لا تحيظ قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحملة بانقطاع الحيظ بانقطاع الحيظ وهذا يدل على أن الحمل لا حيظ معه أفهمتم الآن طيب إذن عندنا دليل من القرآن هو من الواقع المحسوس المحسوس وقال بعض العلماء بل الحامل تحيض إذا كان ما, ما يأتيها من الدم هو الحيض المعروف المعتاد لها فإنه حيض فإنه حيض واستدل بما أشرنا إليه أولا من أن الحيض إيش أذى فما توجد هذا الأذى ثبت حكمه وأما الغاء الاعتداد بالحيض بالنسبة للحامل فليس من أجل أن الحيض لا يصح أن يكون عدة للحامل فليس من أجل أن ما يصيب المرأة من الدم ليس بحيض ولكن من أجل أن الحيض لا يصح أن يكون عدة مع الحمل لأن الحمل يحكم أو لأن الحمل يسيطل على ما عداه من العدد حمل يسمى عند الفقهة أم العدد فهو حاكم على كل ما سواه من العدد ولهذا لو مات الرجل عن امرأته ووضعت بعد ثلاث ساعات من موته انقذت العدة بينما المتوفى عنها زوجها كم وكم أربعة أشهر وعشرة أيام ألغي حتى العدد حتى الزمن ألغي فالسبب في هذا الحكم من ذلك لا لأن الدم لس بحيض ولكن لأن الحمل أقوى الاعتداد بالحمل أقوى من الاعتداد بغيره واضح ولهذا لو حارة الحامل ثلاث حيض مضطردة كعادتها تماما فإن عدتها لا تنقذ عدتها لا تنقذ بالحيض ولهذا أيضا تعرفون أن طلاق الحامل جائز ولو وطئ أهل الإنسان في الحال السبب لأنها تشرع في العدة من يوم يطلق ما لها عدة حيض فيجي طلاقها في الحال ويثبت ويثبت ويقع عليها الطلاق فالحاصل أن, أن الحيضة يكون مع الحمل على القول الراجح لأنه تبين أن ما استدل به لعدم وجود الحيض ليس بدليل صحيح فإذا رأت الحامل الدم المضطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله فإنه حيض تترك من أجل الصلاة والصيام وكل ما تفعله الحيض إلا أنه يختلف عن الحيض الآخر بأنه لا عبرة به في العدة والسبب لماذا لا عبرة في عدة لأن الحمل أقوى منه أين محمد